قالوا نعم نحن المشمّروا قال قلوا إن شاء الله فقال القوم إن شاء الله فنيئا لهم سمعوا الأوصاف والأخبار فشمّروا وصدّقوا الأقوال بالأفعال علموا النفس العقالية